أسئلة للبيتونية للدرس. آخر أسئلة كانت في أي بيت آخر أسئلة في أي بيت طيب الحسن السؤال حول الحسن فضل أخير معني الله يزكر يا اخوانا الذي أقيمه وإذا انتهى السؤال يجلس وجزاه الله خيرا وأعرفنا أن هذا من الأدب فجزاكم الله خيرا لكنني أنسى الإخوة وهم واقفون عرفتم أدري أن هذا من أدبكم جزاكم الله خيرا لكن إذا انتهى السؤال تجلس لأنني قد أنساك فيطول يطول بك الوقوف طيب السؤال في الحسن لماذا عسر التعبير عن الحديث الحسن في ماذا عسر التعبير عن الحديث الحسن عسر يعني صعب وفي ماذا يتفق الحديث الصحيح مع الحسن وفي ماذا يفترقان بسؤال كبير او صغير صغير في ماذا يتفق الحديث الصحيح الحديث الحسن مع الصحيح وفي ماذا يفترقان قم أنت الأخير هناك على الجدار وارفع صوتك حتى يسمعك يتفقان في عداله الرواة، يتفقان في عدالة الرواة اتصال السنة عدم العلة عدم الشذوذ، وفي ماذا يفترقان اصابع ممدودة يفترقان في ماذا في الضبط في الضبط يفترقان في الضبط فحديث صحيح تم الضبط والحديث حسن خف ضبطه احسن جزاك الله خيرا